فالعرب تقول هذا شيء واضح كوضوح الشمس كوضوح الشمس في ضحاها ولله در بالقيم حيث أنشت عاب تفقها قوم لا عقول لهم هؤلاء قوم يعبون العلم الشرعي ويتلقصون من شأنه فرد عليهم منشدا بهذين البيتين العذبين ويقول عابت تفقها قوم لا عقول لهم وماذا عليه إذ عابوه من ضرري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 بالألف وال... والياء فهو يائي وألفي هو شدة البغضاء وشدة البغض ما ودعك ربك وما قل فتقول العرب قلا فلان, فلان فلان يعني أبغضه وكرهه أشد الكرة والضحى والليل إذا سجأ ما ودعك ربك وما قل فإن عناية الله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 قال لقد رأيت الجنة قد عرضت علي في هذا الجدار. ورأيت عنقودا فيها فهممت عن آخذه ولو أخذته لأكلتم منهما بقيت الدنيا وللآخرة خير لك من الأولى سوف يعطيك ربك فترضى واللام هنا لام توكيد ولسوف يعطيك ربك يا محمد صلى الله عليه وسلم فترضى سوف يعطيك